الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليندر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لِيَتَسَ أَلُ بَينَهُم قَالَ قَائِلٌ مِنهُم كَمْ لَ بِثْتُم قَاُ لَ بِثْنَا يَوْمًا أَوْ دَعضَيَُوم.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 فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى الطَّيِّبُ وَلَا يُسْأَلُ نَبِيكُمْ أَحَدًا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 فَقَالوا بَنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي عن ربي لأقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلَا فَمِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه لا يشرك في حكمه أحدا مَا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه واصبر نفسك مع الذين يبعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَانَ الْمُهْلِ يَسْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا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 الظْرِب لَهُمَّ فَلَغجُ لَْنِ تَعَنا لحَدِهِ م جً النَّتَْنِ مِنْ عَْنابِون وَحَفَفْنهُماَا بِنَخلون وَجَعَنا بَْنَهُماَا زَروى إِلْتَلْجَتَيْ آتَتُْ قُهَا وَلََمْ تَظْللِم مِنْهُ شَيْئَو وَفَجَونَا خِلََا لَهُ مَ نَهَ رَار وَكَانَ لَهُ تَمَْرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَدَمْ وَأَعزُّونَ فَرار ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منظر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 أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَارِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَا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 هُ لِكَولا يَةُ للَِّهِ الحَقّ هو خَير سَوبَ وَخر النَّوقُبَا وَقْرِ بِلَهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَتَذَرَّاهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 وَيَومَنُ سَيرُ الجِبالَالَ وَتَْرَ الأأَضُ بَالِزَ تَ وَحَشَر النَاهُم فَلَنُ غادِر مِنهُم أَحَدَا وَعرِضُ وََالا رَبِّكَ صََّّ ل قَددِتُمُونَكَمَا خَلَ قلَكُمْ أَووَلَ مَروى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 بِثَالِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا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 فاستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً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 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مدمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا تَلَغَّمَ مَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا تَجَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ لَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا في راكبي بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا انما السفينه فكانت لماساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها وكان وراءهم ملوك ذ كُ سَفينةٍ غَصب وََّا الغُلَمُ فَكََ بَوهُ مؤ مِننِ فَخشينَأَ أن يُرهقَهُمَا قُغْيلََ وَكُفْرَاب فَأَرَدنَأَ ي بِدِنَهُماَا رَبّهُ مَا خَيرًا مِنهُ زَكَتَ وَأَقَبَ وَمَّ الجِدَاءرُ فَكَانانَ لِغُول مَنَةِ مَْن فِي المدينَةِ وَكَانَ ت تحتهُ كَزُ لههُ مَا وَكَانَ أَبُهُ مَا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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرُونَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ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 تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما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 قَال هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَْرَكَِّ بَعضَهُم يَوْمَئِذِ يَمُوجُ فيِي بضي وَنُ فيِي خَفِ الصّول فَجَمَعَ لهُ جَمّ وَعَرَبْناَا جَهَنَّ مَا يَمَئذِ لِكَافِرينَ عَرُلضََّذينَ كََت عَيُنُهُم فيِي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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا ذالكَ جَزَاءُ مُجْرِمٍ نَّمَوَّ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ لزلا